أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون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 ولو شئنا لأتينا كل نفس هداها ولكن ولكن حق القول مني لأم لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين Faduqu bima nasi tum lqaayayom kum hadaa. Inna nasiinakum waduqu azaab alkhuld. Waduqu azaab alkhuld bima kuntu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 تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً يدعون ربهم خوفاً وطمعاً ومن ما رزقناهم يفقون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 لا يستهون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون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 أعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي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 وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ لِنَائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ آبَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ والله يقول الحق وهو يهدي السبيل أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله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 وكان الله غفور رحيم أن النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمماتهم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 كان ذلك في الكتاب مستورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم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 وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا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 هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا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 وطائفة منهم يا أهل يترب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا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 سُمَّ سُئِلوا الفتنة لاتوها وما تلبتوا بها الا يسيرا ولقد كان وعد الله من قبل لا يولون الادبار وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْؤُولًا قُل لَّئِنْ أَنفَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوْ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا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 فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحها على الخير ولا إك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم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 ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا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 ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا